ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم La in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum ve usli wa azertumhum Za azertumhum wa aqranullaha وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَمَاءَ السَّبِيلِ